الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه البحث سنشير اليوم إ ل ى قضيه في غ ا ي ة الاهميه ما منا احد إ ل ا ويشكو الهموم من أ س ق ا م و أ و ج ا ع و أ م ر ا ض وديون و ع ق و ب ومشاكسه ومنازعات و ش ط ا ف في داخل ا ل م س ر وفي اماكن العمل وفي كافه مناحي ا ل ح ي ا ة どこかでございます。 Faster. وفي ذ ا ت ا ل أ م ر الذي يجب ا ت ا ل ت يكون في هذا المكان ي